ر ب س ا ع ة عمري بيتسرسب بيعدي الناس والدنيا بتتغير حتى الحديد بيصدي وانا الوحيد واقف مكاني ثابت في ناس اختارت س ك ة صابت ناس تانيه اختارت س ك ة خ ي ه ب لما الناس تشوفك فاشل أ ب و ك و م ك واخواتك و ص ح ا ب ك شايفينك عاطل قوم يا بني اسعى وحاول والله غلوب تحاول ياما حاورت ه ق ب ل كون ما يجي يطلع فاول معنديش ا م ه ا ر ة وحتى كوسه و ح س ت ي حوسه و د س ت بعد آ خ ر البنزين بدوسه في كل م ق ا ب ل ت ش غ ل ا ن ة يتقلي لف نفسك مش هدك مدت جنب أ ي حيط وخدلك بوسه ل ا تاني وتارت ي وتخبيت ت حسبت ه ببص في المرايه ك م شعرايا بيضه لقيت وابويا هو اللي لسه بيصرف عالبيت بتعامل من عيلتي على النعاله وحالتي ح ا ل ة س ق ت بنفسي ر ا ح ت النجاح بقى ا س ت ح ا ل ة نفسي اهرب من نفسي ومن حالتي ومن عيلتي ومن الدنيا نفسي القى دنيا تانيه اهرب ليها لو حتى س ا ن ي ه وفي يوم قالهالي صاحبي واللي يدلك عالطريق مايفدش صاحب غير صاحبه اسمع من الصديق قالي ل في ق ا ع د ة ض ر ب ة ح ل و ة بالليل ع ا م ل ن ه ا س أ ل ت ه ا ش ضحك قالي ل ب ي س ا قلتله لات م ش م م ك ن تدمن من اول شكه اقنعني باللي ل فعلا شكتلي اول شكه ما فصلي ساحت وارتاحت وروحي راحت بكلم نفسي من جوا و برغي ومن برا ساكت همومي شبه تاهت و ا ل ر ؤ ي ة باهت في باهت كل م ش ك ل ة ك ت عندي في الدنيا ماتت وداهت عدت ساعات في ث ا ن ي ة لقيت ا ل ص ح ب ة ق ي م ة دخلت بيتي وش الفجر عيلتي كانت ن ا ي م ة دفنت نفسي تحت ا ل ب ط ا ن ي ة جسمي مثلج نمت في اقل من ث ا ن ي ة ن و م ت واحد متبنج 変な話は変な話は変な話は変な س は変な話は ا な話は変な ي は変な話は変な話は変な話は変な話は変な話は変な話は変な ي は ع な話は変 ا ل は変な話は変な話は変な話は変な話は変な話は変な話は変な話は変な ب ت ع ز م خلاص دخلت ا ل س ك ة والطريق بيترسل فاجئني صاحبي فيوم ي قالهالي في قال وش خفه عوم اجيب فلوس منين ليا وليك نضرب كل يوم ش ا ش غ جيبك يا من قعدتنا دي تكون محروم من ا ل ن ه ا ر د ة مفيش ضرب ببلاش مفهوم مفهوم روحت وتاني يوم في معادن ضرب جسمي ا ك ه ر ب كرابيك في ضهري ومناخيري سي لو بتسرب عاوز اضرب منين اجيب فلوس منين اجيب فلوس ب د أ ت استلف من كل اللي ع ر ف ه وادوس وحتى اخواتي خدت منهم يا مفلوس دروس どういうこと بحاجة تتطلب ممكن、تطلب. عاوز فلوس حالا يا اما ح ر ت ك ب ج ر ي م ة التهمني بالجنون و اداني كم ش ت ي م ة ب ب ن كل القوض بتتفتح عيلتي بتتفرج ل س ه بيستوعبوا يمكن بجد يمكن بنهرج سحبت بنت اختي تلت ا سنين ن ح ي ه شباك هادول ا فلوس لا ر م ي ه ا ف ج أ ه زاد الارتباك امي بكت ا بحرقه قدامي فوقت الثواني رميتلي ف ل و س و بصوت عالي ماشوفشوفش وشك تاني امشي ملكش ام يا ا ب غ ض من شطاني خد الفلوس و ج ر ي ت عارف م ش ر ا ج عبيتي تاني ق ط ر ا ل حيا ة ا لي ل عدي ب س ر ع ة سنف سنف س ن ة وانا ز ي منا ملا من ن م ك ا ن عندي سنف هي هي ا ل ح ي ا ة ه و ه و ه ن ا ي ن ا ه هي ت ي ه ت هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي ب ي هي ت و ح ي د و هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي د ي هي هي ه ت ك ر ت ج هي هي ساكن لوحده طول عمره ابوه فعاره برا مصر وشهري فلوس يبعتله شديته زي ما ت ش د ي ت انا لنفس الطريق لقيت مصدر قدامك خبر ف أ خ ب ر طربت س م في عروقي زودت اكتر و أ ك ت ر نفس ا ف ن ا واخلص من الدنيا زي الميه اتبخر كمان زودت سنى جسمي كله تلون اصفر ص ح ب ت فزع قم و ت س ر ع مالك أ ص ف ر ليه يا جدع جسمك عرقان و بتترعش زي اللي ملحيه تلدع رغم اني غرقان في العرق جسمي مثلك موجوع وابع من خطتي لتصلب طولي جسمي ع ا ل أ ر ض ت ر ز ع جسمي رافض لكل أ م ر مني ا ل ق و ة تهدد و الدنيا بتضلن تدريجي و ح د ة وحده س و د حياتي شفتها كانت م أ س ا ة صاحبي مرعوب وبيراقب ف ر ا ئ ي ل ل ح ي ا ة قطر الحياه الي عدي بسرعه سنه فسنه ف سنه وانا زي م ن ا من لما كان عندي سنه هي هي الحياه هو هو انا انا ز ه ر ت و ت ه ت م الحياه تقدر توضا م لقيت انا عمري ب س ر ع ة ا ن ت ه ا رجعت شريط حياتي ملقتش في حاجه عدلت اتذكرلي عملتها حياتي راحت مني كلها ضيعتها ن د م ن على كل لحظه غمقه في و م ا عشتها يا رب اديني ف ر ص ة تاني ارجع ل ل ح ي ا ة ح م ش ي في طريقي صح لحد اخر منتهى دي ح ا ج ة ص ع ب ة فعلا انك تختفي من الدنيا والناس متفتكركش ا ب ح ا ج ة ح ل و ة لوجه الله